Ja, soaibie, kie myn al-baad maghore Mwish hylete l-leer t'jie l-mseemnaak? Ja, soaibie, kie myn al-baad maghore Mwish hylete l مش هيلة اللي ارتجي لمسي يا صاحبي قلي من البعد مقهور مش هيلة اللي ارتجي لمسي منك اضحك مع ربي ولاني بمسرور سرح بفكري واشتكي اشتاقلك وانا على البعد مجبور ودي أغمض, ودي اغمض وافتح العين والقاك ودي اغمض وافتح العين والقاك ودي اغمض وافتح العين والقاك يا صاحبي كلي من البعد مقهور وش حيلة اللي sayna ya sahbi kull men el baad naghour